azma alhaneen seven behind شمس بهاك اسمع اسمع اسمع خلي بالك يمي فكرك يمي فكرك يمي فكرك لشمس يم. بهاك ميل الشراق مولاي صاحب السماء اترانك في البيت الحرام ام في البقيه ام في البقيه يا مولاي يا في البقيه تنفيض بالاشقى اتراك في البيت الحرام tatufu أم في albaqiyati fiydu bil يا رب اكرمنا بيوم فيكم لنردد الصلوات لنردد الصلوات لنردد الصلوات شفن افاقي الله صلوا غفر الله لكم الثالثه بأجمل أصواتكم ما شاء الله حميد الاله حب الفضل وأهل الفضل والسما أنا غارق غارق بحر العشيق عشق حصات وسمه والله لا بر بحر لا ارض شالت بعات قسمن قسمن هل تحكي اهل البدع عن درب لا لا منزل ورب البرايا اشكثر رفع علي منزل البتار ذاك رمش قطع دليلي والسن عمي بتار لحظات وسن أردش اشبع من النظر كل ما بس او ساحرني سحر لي وصفه سحر كل ما فرج شفته سبحان عم سجان صار وصرت ماسوره من شفته ولو كان حبر البحر كاناني انا اللي شفت جنن حب النبي دلالد الله لهم هم, هم والزمان صلوا على محمد والله <تصفيق> انا ما راح اقول اختبرك وبالجواب وبالقصيده لين ما شاء الله صدقوني انا هاي اخر ليله وياكم ان شاء الله وما تكون اخر ليله لكن حقيقه على راسكم خدمت الحسين وما قصرتوا من بدايه رجب ولحد الان من حسين شسنا المشايه بين الحسين والعباس سلام الله عليه او حملناهم الدعاء ان شاء الله قلدناهم وتعال الزياره وما قصروا اخواننا الله يبارك فيهم من حسين والصاحب الرايه يا موعود تهتف المشايه من حسين والصاحب الرايه يا موعود تهتفل يا حجه الله يا حجه الله يا حجه الله يا ابو صالح سمعونا الصلوات باعلى صوتكم من حسين والصاحب الرايه يا موعود في المشاية من حسين والصابر ال... هلا هلا يا موعود تهتف المش شو تقول يا حجة الله يا حجة الله يا حجة الله يا ابو صالح يا حاج يا حاج الله يبارك فيك يا حجة الله يا وتك من حسين والصابر يا موعود يا موعود تهتفل سمعني بعد ما شاء الله يا موعود تهتفل يا حجه الله يا حجه هلا يا حجه اي يا حجه صالح على يا نتقي الله يا خفتك الله يا ما شاء الله ما شاء الله يا ابو صالح هي حجه الله الشيعتك فرحانه هالليله فرحات وكل قلب انغام العشق صارت مواويل صارت اه وهي بدها كل الحب له عباس الله يا الله, يا الله يا الله اتش ورفع ايدك Allah, عجل فرج بعد بعده اه وفرجنا يا الله عجل فرج اه يا حجه هلا يا حجه الله صالح صوتك يا مكة الله يا مكة الله يا مكة الله يا وصالي اي يا مكترتي للامل ندرت تسمعها ندرت اشفوف تت... لليوم الفرج يا المهدي نرفعها عيتك يا يونادتك امسح دموعي ما غيرك انت اللي بالدنيا بها ينفعها بهالدن اي والله مولاي ما غيرك انت اللي بالدنيا بها ينفعها بهالدن هذا الصوت من قلب احبابك هذا الصوت مجروح بغيابك هذا الصوت من قلب احبابك هذا الصوت مجروح بغيابك يا حجه الله يا حجه يا حج الله يا ابو صالح صيح يا ما شاء الله ما شاء الله تحتك الله يا حبيب الله يا نصاري اي ما قصرش ما اكتب لك يا المهدي بشعاري. المهدي بشعاري يا معجزه كل البشر يا غايه الباري يا غايه الباري قلبي يغلب باسمك فرحه وملكت افكار يوسراري خادم محبتك وافتخر بسراري ايو <تصفيق> سراري خادم محبتك وافتخر بسراري <تصفيق> اسمع يا موعود خادم لك تدريلي يا موعود خطك فوق جبيني يا موعود يا موعود خطيت فوق جبيني يا حجه الله هلا يا حج لا تبرد لا تبرد يا حجه الله يا ابو صر يا حجه الله يا حجه الله اي يا ابو الحبيب الغالي جواد الخطيب اي يا رحمه الباري طول كنتنترك سنيني وانا على باب الصبر انتظر تدريني شايل غصن زيتوني لك ارحم دموع تدري البعد يبل الحزن تحكي لولا يا حجة يا حج ما شاء الله يا حجة صلوات استلموا جواء الصلى على محمد وعلى محمد تنترك سليل لي وعلى البيان الصبور الصبور قطيت بجبيني شايل غصن زيتون لك ارحم دمع تدري <تصفيق> البعد يا ابن الله الله هله يا حجه الله يا